حتى إذا بَلَغَ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال انما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه ثم يرد الى ربه فيعذب عذابا نكرا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَسْفَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلَعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ على قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحْطَنَّا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثُمَّ أَسْفَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا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 حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَرَاً قَالَ آتُونِي أُسْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَسَّ طَاعًا فَمَسْتَطَاعُوا أَنْ يُظْهِرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا وَلَ هذاَا رَحْمَةٌ مِ ربّ فَإذاَا جَ أَعْدُ رَبّ جَعَلَهُ دَككَّ أَ وَكَان وَعْدُ رَبّ حَبَّّ وَتََكْنَا بَعضَهُم يَومَعِذِ يَمُُفِي بَعْضُ وَنُ فيِي خَفِ الصّورِ فَجَمَعنهُم جَم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 119. ورحمة ربك عبده زكريا 110. إذ نادى ربه نداء خفيا 111. قال رب إني وهل العظم مني واشتعل الرأس شيبا 112. ولم أكن بدعائك رب شقيا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 قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّلٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ رَبِّ جِعَلْنِي آيَةٌ قَالَ آيَتُكَ أَنْ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا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 فَتَخَذَلَتْ مِنْ دُورِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرٌ سَوِيٌّ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كنت تقيا قاللََّ مَا أَنَ رَسُول رَبِّكِ لِأَنَ بَلَكِ غُلَ مَ زَكِييا قاللَت أن يَكُُ لِغُونَمُ وَنَمْ يَمسَسْنِي بَشَ وَلَم يَممسَسْن بَشَروا وَلَم أأَكُ بَغِيَاب قاللَ كَذَلِكِ قالَالَ رَّك وَعَنََّهَينُ وَلِنَ وَلْنُجِعْ عَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخاضُ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ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 فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِنَّا تَرَيْنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي, فقولي إِنِّي نَذَرْتُ مِنْ رَحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا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 قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبِرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ أُولِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَتُ حَيَّا ذَلِكَ عِيسَ بْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهِ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ وَإِ اللهَّه رَبّ وَرَبّكُمْ فَعبُدُ هذا صَِطُ مُستَقِيم تَخْتَلَ فَ الأأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِم فَوَين للَِّذينَ كَفَروا فَوْيرٌ للَِّذينَ كَفَرُوا مِ مشْحَذِي يَوْ مِنْ مشهد يوم عظيم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 يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آليتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا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 واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه لجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل انَّهُ كَانَ صَادِقًا وَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَذُكِرَ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسُ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَمِنْ مَّنْ هَدَيْنَا وَجَدتَ بَيْنَهُمْ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وبكيا كَثيراً مِّن بَعْدِهِمْ خَلْقٌ أَطَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّنَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ فَأَنَائك فَأَنَائك يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا 119. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا 110. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما 111. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا فلككةُ النَّنت نورث مِن عبادنا م من كتَقاب وَما نتَََّّلُ إّ بِأَمّ رَبّكَ لَ مَا بَنَ عدينين وَما خلفَن لَ م بَنَ عدينين وَما خلفَنَا وَما بَنَ ذلك وَما كان ربّ كَنس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 فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْطِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِفِيًّا ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَنَ الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِي لَهُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِن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 وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا خَرَدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُم عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْذُهُمْ أَذًى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 فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما الندى وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد